ديowners يا ابو فاضي عيونك تنزف دمار عيونه ي eben dragon عيونه تنزف دمار عيونه ي shocked وي يا ابي فاضي ي على دهر المكسور يا ابي فاضي تهل دمعي بدم اخويا يا كل ما تجر ونتالم يتزايد ونيني ما اقدر يا بفضل يا اخويا والكافل انظر لجروحك دم الوفا سايل دمعي سقل واجنات يدخر بالشدات مضى الجلد عندي صبري بوضعك مات لو تنظر لك فاطمة وعيوني تنزف دماء لو تنظر لك فاطمة وعيوني تنزف دماء على <تصفيق> يا ابو فاضل وش سوى بحالي عاشور يا ابو فاضل يا ابو فاضل عيونك تنزف دباب عيوني يا ابو فاي يا يا ما مر بالفاكر اشوفك بهالحان هذي يمينك في كتر وفي كتر ليش مال وطشردمك متغير رسومك وراحت عزومك بس ضلت همومك وكل جرح مفتوح خلف بقلبي جروح عنيني واتيتروح يا دمعي المسبوح تبشيك عيون السماء وعيوني تنزف دماء تبشيك عيون السماء وعيوني تنزف دماء على ظهر المكسور يا بو فاضي ماضى الصارح ماضى السور يا بو فاضي تنزف دماء دلالة وعيوني دلالة دلالة تنزف ده وعيوني تنزف ده في عينك سيكن سيل دمجفوني يحقل دم أبجي واحن يا كافل ضعوني يا خويا لو بيهواي أهدي إلك عناي يستاهل الوفاي الباذل العطاي يا خويا لو دي لا كزندي بس ترفع الجودي وتجدد عهودي يا سنادي بالماضي ما وعيوني تنزف دماء يا سنادي وعيوني تنزف دماء ظهر المكسور يا ابو الدور يا فاضل يا ابو على ظهر يا ابو فاضل آه آه ما اقدر ادعي طبريتك الجرحك شنه منا هذي صابتك وخابت ظننا يا جعفر الطيار يا حدر الكرار والمجتب المسموم والحمز حامل جار لتلوغ المهيوب على الثرى ما صيوب راسب عمد ما ضروب قلب امتلب لي لا يحضر حامل حما وعيوني تنزف دماء لا يحضر حامل حما وعيوني تنزف دماء, دماء يا دماء على بغر المكسور يا بو فاضل خزنك في قلبي محفور يا بو فاضل يا بو فاضل يونك عيوني تنزف دم عيوني تنزف دم عيوني تنزف دم على ظهر مكسور يا ابو فاضل شادا نردين ملخيم وقابل سكنه لا سالتني الشهم وانا الوعد وانا اجلها على الشاطئ سهم الردى صافي اخاف تجعنا يا حامد سطاطي اجلها ين ما عن رأسك المطبور أخاف روعانها وانت الأمل والسور الهامة متهشمة وعيوني تنزف دماء الهامة متهشمة وعيوني تنزف دماء بني على ضغر المكسوم قلب المجمور يا بو فاضي عيونك تنزف دماء عيوني تنزف دماء عيونك تنزف دماء على ظهر المكسوم يا بو فاضي هيد على المكسور يا ابو فاضل